وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الهدى والسداد أما بعد فعودا حميدا بعد هذه الانقطاعه المباركه لانها كانت انقطاعه مع هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبله منا وأن يجعلنا ممن صامه وقامه ايمانا واحتسابا وأن يعيد علينا هذه المواسم الطيبة سنين عديدة في صحة وعافية وأمن وإيمان بفضل الله ومنه وكرمه نعقد هذه الليلة هذا الدرس في هذا الجامع المبارك في ليلة الثلاثاء السادس عشر من شهر شوال من عام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الإسراء والمعراج وانتهينا منه بحمد الله ومنه وكرمه ونكمل الإرهاصات التي سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هي مرحله أخرى غير المرحلة التي تكلمنا عنها فيما مضى ولها حيثياتها ولها جهادها ولها ما فيها من احداث عظيمة فيها بنية الدولة الإسلامية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته لا يجد فرصة يدعو فيها احدا للإسلام من أهل مكة أو من غير أهل مكة إلا دعاهم فكلما لقي أحدا دعاه إلى الإسلام وفي المقابل كانت قريش لم تقتصر على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن دعوته، بل سعوا في الصد عن سبيل الله، فأصبحوا يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس، حتى أنه كل ما قدم أحد على مكة، بادروا بالتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأبشع الأوصاف، ومن ذلك ما جاء في قصة اسلام الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه قال لما قدمت مكه قال لقيني طبعا الطفيل ابن عمرو من دوس وكان من سادات دوس وكان رجلا شاعرا عاقلا لبيبا له شهرته وله مكانته فلما قدم مكه لقيه أهل مكة وبدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه كذاب وأنه ساحر وأنه يفرق بين الإنسان وبين أهله وبين إخوانه قالوا فأنتم يا أهل دوس في عافية من هذه الدعوة فلذلك لا تلتقي به ولا تسمع منه يقول فوالله ما زالوا بي حتى حشوت أذني بالكرسف يعني بالقطن. قال فلما دخلت المسجد واذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال والكرسف في أذني قال فأبى الله إلا أن يسمعني بعض مقالته يقول فأعجبني ما سمعت وقلت في نفسي واثك لأمي رجل شاعر عاقل لبيب افلا استمع الى هذا الرجل فان كان محقا اتبعته وان كان مبطلا تركته لست جاهلا لست غرا حتى يحال بيني وبين طلب الهدايه والحق وهنا المساله التي نكررها دائما ان الهدايه هي محض فضل الله عز وجل اذا اراد الله الهدايه لانسان ساقه اليها وساقها اليه فهذا الرجل ابى الله الا ان يسمعه هذه الموعظه وهذا التذكير وهذه الآيات حتى دخلت قلبه فغيرت قناعته قال فانتظرت حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي عليه القرآن وأخبره بدعوتي فقال والله ما سمعت كلاما قط أحسن من هذا أو أحسن من هذا الكلام والله ما سمعت بأمر قط أعدل من هذا الأمر فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ذهب إلى قومه يدعوهم وقد بذل جهدا كبيرا حتى أنه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله على دوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوس واتي بها فأتوا في مسلمين مع الطفيل بن عمرو في, في ثنايا غزوة خيبر كما سيأتي إن شاء الله المقصود أن هذه مما يعمله المشركون للصد عن سبيل الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الاجتماعات يحرص على أن يطرقها للدعوة إلى الإسلام فإذا اجتمع الناس في عكاظ ذهب إليهم وإذا اجتمعوا في سوق ذهب إليهم وإذا اجتمعوا في الموسم في الحج ذهب إليهم في كل عام وقد دار على جمله من القبائل وكلما دار على قبيلة منهم من يقابله بكلام حسن ومنهم من يصده بسيء القول ولكن لم لم يجد من يحتضن هذه الدعوة حتى كان في السنة الحادية عشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم فلقي سته نفر من أهل يثرب كلهم من الخزرج وكان مما هيئ الله لأهل يثرب لقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور الأمر الأول أن في يثرب ثلاث قبائل من أهل الكتاب من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريبة وتعرفون اليهود هم أهل الكتاب كانوا على اليهودية وعندهم علم من الكتاب وقد تقدم معنا في قصة سلامها بن سلامها بن وقش في مسند الإمام أحمد أنه قال كنت مضطجعا بفناء دارنا في بني عبد الأشهل فخرج علينا يهودي فقال أيها الناس إنكم مبعوثون بعد موتكم وجنه أو نار وأخذ يتحدث عن اليوم الآخر وما فيه من أحداث قال فتكلم بكلام عند عرب أهل جاهليه لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار فقالوا يا فلان اعلم ما تقول أو لم لمبعوثون بعد الموت فقال نعم والذي يحلف به لودتوا أنه يسجر لأعظم تنور في الدنيا فأكون فيه حتى أكون كالفحمه أو الحممه ويكون هذا نصيب من عذاب الآخرة قالوا فما علامة هذا قال نبي قد أضل زمانه يبعث هنا وأشر إلى مكة ومهاجره يثرب قالوا متى قال إن يستكمل هذا الغناء الغلام عمره يدركه وتقدم معنا أن هذا اليهودي ما امن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ما أعمنا هذا اليهودي ما كتب الله له الهدية مخذول Messenger الله يعافينا وياكم المقصود أن أن كون أهل يثرب يسمعون هذا الكلام يسمعون بالنبوة يسمعون بالأنبياء يسمعون بالجنة والنار هذا يختلف عن بعض القبائل التي لا يعرفون عن النبوة شيء تقدم معنا في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنت قال النبي قال وما نبي ما يعرف حتى وش معنى نبي؟ قال ارسلني الله. قال بماذا ارسلك قال بكسر بصلة الأرحام وبكسر الأصنام وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالمقصود أن هذا مما هيئ الله لأهل المدينة لأهل يثرب. الأمر الآخر أن اليهود أيضا كانوا إذا كان بينهم وبين الأوس والخزرج بعض الحروب ويغلب اليهود فيها لأنهم كانوا قلة. فكانوا يتهددون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه قد أضل زمن نبي إذا بعث اتبعناه وآمنا به وقتلناكم معه قتل عاد وإرام فهذا تهيئة صار فيه أيضا هناك أيضا كما سيأتي معنا أن هذه مقدمة أفادت في الاستجابة لما أراد الله لهم الهدائي الأمر الثالث أنه قد وقع بين الأوس والخزرج حرب شديدة قاسية استمرت مده طويلة أخذت الأخضر واليابس وقتل بسببها عدد من أشرافهم ومن خيارهم فكانوا يريدون أمر يجمعهم على السلم والهداية فهذا مما هيئ الله أهل يثرب له حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر كلهم من الخزرج على رأسهم أسعد بن زرارة ولئن كان أبو بكر رضي الله عنه كانت له اليد الطولة في الدعوة إلى الله في مكة فكذلك أسعد زراره هو الذي احتضن الدعوة إلى الله في المدينة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فله مقام رفيع في الدعوة إلى الله في المدينة ولذلك تجد أنه من هؤلاء السكة وتجد أنهم ممن بايعوا بيعة العقبة الأولى وممن بايع بيعة العقبة الثانية وهو أحد النقباء وهو الذي نزل عليه بن عمير كما سياتي معنا فهو الذي احتضن الدعوة فكان هؤلاء السته نفر اسعد بن زراره وعوف بن الحارث اللي هو ابن عفراء ورافع بن مالك ابن العجلان هذا والد رفاعه بن رافع ولذلك هؤلاء يعني هؤلاء, هؤلاء السته لهم مكانه ومن كرامه الله لهذا الرجل ان ثلاثه من ابنائه شهدوا بدرا اختلف فيه هل هو شهد او لا لكن ثلاثه من ابنائه شهدوا بدرا و عقبه بن عامر وقطبه بن عامر وليس هو أخ الأول هذا وفيما ذكر جابر بن عبد الله بن رئاب وهو غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هؤلاء ستة هم النواه الأولى التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم معهم دعوته لقيهم فجلس إليهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا تعلمون يا قوم إن هذا لهو النبي الذي توعدكم به اليهود يقولون نتبعه، فلا يسبق لكم يهود إليه فآمنوا وأسلموا ثم رجعوا إلى يثرب فبدأوا يتكلمون عن الإسلام ويدعون إلى الله عز وجل حتى أصبح لا يكاد يوجد بيت من بيوت الأوس والخزرج إلا وللنبي وللإسلام فيه ذكر وآمن بهم عدد قليل فلما كان في السنة التي بعدها السنة الثانية الثانية عشرة من, من البعثة جاءوا إلى الحج هؤلاء الستة باستثناء جابر بن عبد الله بالرئاب يعني خمسة ومعهم سبعة منهم عبادة بن الصامت وغيره جاءوا أبو الهيثم بن التيهان جاءوا إثنى عشر رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه كلهم قد آمنوا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى وهي التي تسمى بيعة النساء لأن ليس في من بنود هذه البيعة ليس في حماية للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف هذه ستة بنود. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه هذه بنود البيعة وسميت بيعة النساء لأنها ليس فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه كما سيأتي معنا بعد صلح الحديبية لما ذكر الله عز وجل بنود بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات المبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية فهي بيعة النساء فيها ستة البنود هذه فقط بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ثم عادوا إلى يثرب وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم معلما شخص يعلم الناس له خلفية له دراية بهذا الدين هم حدثا عهد في وهذا يدلك على ضرورة العلم لا يمكن أن تقوم الدعوة إلا على علم هؤلاء عندهم غيره وعندهم حرص وعندهم إقبال على الخير لكن ما عندهم دراية بحفظ القرآن ولا بأحكام الشريعة فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا وفي بعض الروايات أنهم إنما طلبوا بعد أن عادوا إلى المدينة أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه ومصعب بن عمير من السابقين للإسلام الذين ضحوا من أجل هذا الدين وكان شابا لم يكن كبيرا ولكنه كان عنده علم فذهب إلى المدينة واستضافه عنده أسعد بن زراره وبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل وآمن على يديهما عدد كبير بل لما بلغوا أربعين رجلا جمع بهم في رواية أن الذي جمع بهم هذا جاء في حديث كعب بن مالك أن الذي جمع بهم أسعد بن زرارة وقيل الذي كان يصلي بهم مصعد بن عمير وإنما جمع بهم أسعد يعني هو الذي جمعهم لما بلغوا أربعين رجلا والمقصود من هذا أنهم بدأوا يدعون إلى الله عز وجل وفي يوم من الأيام ذهبوا إلى دار بني بني عبد الأشهد وبني ظفر وهم في أحد البساتين اجتمع الذين آمنوا ويعلمهم مصعب بن عمير الإسلام ويقرأ عليهم القرآن وينظم إليهم من يريد الهداية أو يريد يستطلع عن هذا الدين فسمع بهم سيدة الأوس وسيد بن الحضير وسعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ يا اسيد اذهب إلى هذين اللذين أتى ليسفها صغارنا ونساءنا فامرهما ان ينصرفا وان يكفا عنا هذا فان اسعد بن زراره ابن خالتي ولولا ذلك لذهبت انا هو ابن خالتي ما اريد اذهب انا اذهب انت فذهب سيد بن حضير فلما جاء وكان مغضبا هو ووجدهم قد جلسوا وتحلقوا يقرؤون القران ورمحه في يده فاتى متشتما ويتهدد ويتوعد ويقول انصرفا عنا وكفا عنا هذا فقال له مصعب بن عمير أو لا تجلس وتسمع فإن رضيت ما نقول قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره قال قد أنصفت هذا منتهى الانصاف قال فركز رمحه ثم جلس فقرأ عليه القرآن وعلمه بمبادئ هذا الدين فشهد الشهادتين من وقته ثم قال إن ورائي رجلا إن أسلم لم يتخلف أحد من قوله فذهب اليه فقال ما صنعت اصلا من يوم راه سعد بن معاذ قال والذي احلف به لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به فلما جاءه قال ما صنعت قال قد زعم انهم سيذهبون ولكني سمعت أن بني الحارث او بني حالته يتوعدون ابن خالتك يريدون قتله ليخفر ذمتك هو يريده يذهب فغضب سعد ابن معاذ وكان رجلا شجاعا كان عمره في الثلاثين ذاك الوقت لكن كان سيدا من سادات قومه وكان رجلا شهما شجاعا فأخذ رمحه وأتى يريد يدافع عمن عن, عن أسعد بن زرارة فلما جاء وإذا القوم في الحائط وإذا ما عندهم لا حرب ولا أحد جاءهم فعلم أن أسيدا يريد منه أن يذهب إليهم فأكى مغضبا فقال أو لم ينهكما أسيد إذهب من هنا وكف عنا هذا فقال له مصعب بن عمير أولا تجلس فإن سمعت منا شيئا يسرك قبيلته وإن سمعت منا شيئا تكرهه كففنا عنك ما تكره فقال قد أنصفت فركز رمحه ثم جلس فقرأ عليه القرآن وعلمه بمبادئ هذا الدين فامن من وقته وشهد الشهادته ثم عاد إلى قومه فجمعهم انظر العمل من أول لحظة هؤلاء اناس استثنائيون الذي يعمل من البداية. لأن بعض الناس يقول لا حتى أكون نفسي. لا لا خدمة المبدأ الذي انت تبنى يحتاج أن تخطو من أول ما تسلك هذا الطريق. من أول يوم جمع قومه. فلما جمعهم قال كيف ترون رايي فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وأنت أيمننا نقيبة وأسدنا رأيا. فقال فإن رجال إن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تدخلوا في هذا الدين فاني قد دخلت فيه فآمنوا جميعا وما بقي من بني عبد الأشهل أحد على الكفر إلا الأصير رجل واحد فقط والجميع دخلوا في الإسلام حي كامل دخل في يوم واحد الأصيرم هذا تأخر ما ما, ما ما أسلم لكنه أسلم في غزوة أحد كما سياتي معنا وقتل شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عمل قليلا ونال كثيرا كتب الله له الهدايه مع أنه تأخر تأمل لو أنه مات قبل هذا لكن الله عز وجل إذا أراد الله الهدايه لإنسان حفظه لها وحفظها له الحقيقة أنني كنت أريد أتكلم عن بيعة العقبة الثانية ولكن الوقت الآن, يعني الآن تقريبا ثلث ساعة ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن بيعه العقبة الثانية وهي بيعة عظيمة فيها تفاصيل جميلة وهي التي غيرت مجرى الأحداث اسال الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين